وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ خَالِحًا مُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا لِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ وقلنا النسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية نولا پور آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ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 والفاضبين والفاضقات والفابرين والفاضاتِ والخات عين والفاتعَات والمتفقين والمتفضباتات والص إن وَفاض إنات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ مِنْهِمْ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 والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرنز وجناتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 نَتَّى الله فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًا مقدورا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا الله وَكِتَابَ الله حَفِيظًا مَا أَتَانَا مُحَمَّد گن کمل سونم ما شیو کو چی منوی وچنم ماہیم یا سبلا ملبی اُفلیہ ملا جول نیل وَكَانَ می نئیم سہی تو مؤ نوسل وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعجاهم وتوتل على الله وكفى بالله وكيلا